الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن تبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئا فيهم بالهم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 فَإذاَا لَقيتُمَُّذينَ كَفَوا فَ بَرْبَرِّقَ بِحََّ إذَا خَاتُمُم فَشُدُّ الْوثَاقَ فَإَّا مَنَّ ضَادُ وَإَِّا فِذَا فَشُدُّوسَاقَ فَإَِّا ويضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم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 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاخبة الذين من قبلهم ذمر الله عليهم والكافرين أمثالها ذلك بأن إن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بني من ربه كمن زين له سوء عمله واتبروا أهواءه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار لم يتغير طعمه وأنهار, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَفَّأَ مَا امْتَلَأَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفا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 فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واتغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله لَم مُتَقَبَكُمْ وَمَتْواكُم وَيَقولُولوا الذيينَ آمَنُوا لَلانُ الزِلَسُورَم فَإذاَا أُزِنَسُورَةٌ نحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا الْ القِتَالالُ رَأيتَ الذيينَ فِي قُلُوبِهِم م رَضُ يَظُرونَ إلَيْكَ نَبَرَ الْ المَوْشِي عَلَيهِ من الموت فأولى لهم قاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولا كَالَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمَّا الْقُلُوبُ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مَا تَبَيَّنَ لَهُم مِّن هُدًى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ لَنُطِيعَنَّكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُوا مَا اسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهَهُ لِلضَّالِّينَ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ترضى ان لي يخرج الله اضوانهم ولو نشاء لاريناكهم فلا رفته بسمائهم ولا في لحن القول والله يعلم اما قُل لَّن نَّبْنَ وَنَكُم حَتَّى نَّعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْنَ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سبيل الله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 لما الحياة الدنيا لعب ولم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضرانكم ها نبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه هو الله الوني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم